لهم جن You In... إلا <تصفيق> بطل m mm. Come on, Paul! موسیقی Allah. Allah. What's, what's up man? أي قدر. إلا in I'm gonna make it. خدا وای to mm that. -hmm. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعبدوا الله لا من يعطي خبر وتواصل الصف استعيشنا وستعيشنا بلطنان الكريم <تصفيق> تلاعون فضولة القرق الشيخ محمد الناسي القارق بالزعوة الوزول العرمي وازع لكم على الهوائد بشركة بشركة اولاسي بمدينة تاجة بشواجلات اما الفرشة الزعبية بصحبها اولا اولا اولا اولا ايتي العامل والسلام عليكم ورحمة الله